Hada dua olip hıtır ﷺ İsmi Rahim. اللهم كما لطفت في عظمتك وقدرتك دون النطفاء وعلى تبي عظمتك على الأضماء وعلمت ما تحت أرضك بعلمك ما فوق عرشك وكانت وسامس الصدور كعلانية عندك وعلانية القول كالسر في علمك وأنقاد كل شيء بعظمتك وخضع كل سلطان لسلطانك بسار أمر الدنيا والآخرة كله بيدك اجعل لي من كل هم وغم أصبحت وأنسيت فيه فرجا ومخرجا اللهم إن عفك عن ذنوبي وتجاوزك عن خطيتي وسترك على قبيح عملي أطمعني أن أسألك ما لا أستوجبه منك مما قصرت عنه فصرت أدعوك آمناً وأسألك مسبباً سببا، فإنك أنت المحسن إلي وأن المسي إلى نفسي فيما بيني وبينك تتودد إلي بنعمتك وأتبغض إليك بالمعاصي ولكن الثقة بك حملتني على الجرية عليك فاعدي اللهم بفضلك وإحسانك علي إنك أنت الرؤوف الرحيم